بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يرشى أنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاق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 أَلْحُزْمَ وَهَلْ أَفَاكَ خَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُ إِنِّي أَرَى سَنَارًا لَعَنِى أَسِقُمُهَا بِقَبضَتِ لَا نَجِيءُ أَصْفُنُ إِنْ هَذَا قَبَسٌ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْنَا هُدًى فَلَنَؤْمِنَ مَا أَسْهَمَ ذِكْرُ يَا مُوسَى إِن وأنا ربك فاخلع معليك إنك بالواب المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكريك إن الساعة آتية أكاذب أقسمها لتندى كل نفس بما تسعى ألا يقدر مكعنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترذ وما تلك بيمينك يا موسى قَالَتْ يَا عَصَايَ اكْفِكْ عَلَيْهَا وَأَظْهِشْ بِمَا عَلَى ظُرْمِي وَلِي فِيها مَآرِبُ أُقْرَا قَالَ الْقِضْهَا يَا مُوسَى أَلْقَاهَا فَيَأْتِي سَيْنَاهُ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَاهَا رَهْنُنَا وَأَظْهِرْ لِي يَا رَبِّ سِرَّ جَنَاحِكَ تَفْرُجُ بِهِ الرَّدَى أَمْ غَيْرُ سُورٍ إِنْ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ابْهَدِ إِلَيْنَا تَعُونَ إِنَّهُ قَوِيٌّ وَلَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي امري واحلوله قد سم من لساني يفقى قولي وجعل لي وجع من اهلي هارون اخي اشدل ذهني اذلي وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد ملنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فلقل فيه في التابوت فقل فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أخدك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فواصلت النس تنجنا من الغم فاتى ما تصتونا هل نستقيم نسير اهلم ديره نجئ على قدري يا موسى اصقلح كل نفسي اذهب أنت وأقولك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فبعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن انفاط اى يسرض علينا او اى يضق قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى تَكْفِيَ أُمَّكَ نَا نَعُوذُ لِرَبِّكَ فَارْحَمْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَقُلِ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى قد أوحي إلينا إِنَّ لَقَدْ أَخْشَى لَنَا أَمَّا لَذَا عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۚ ثُمَّ هَدَى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 الذي جعل لكم الأرض قرا ورزقا وسلك لكم فيها سُبلاً وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أنعاماً وزروعاً فأخرج منها ما يدين زَوَاجًا مِّنَ الذِّكْرِ شَدَّ قُلُوا أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ ظَالِمِينَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِدْتَ مَا لِكُطْرِجَ مَا مِنْ أَرْضِ مَا بِشِحْرِكَ يَا مُوسَى فلنأتينك بشحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحفرنا سبحا فَتَوَلَّى الْفِرَارُ فَجَمَعَ تَيلَهُ ثُمَّ أَتاى قَالَ الْعُمُرُ وَيْلٌ لَكُم لا تَفْرَحُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ كَبِيرًا فَيُصِيبكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ الْمُسْتَرِ فَتَمَنَّعُوا امْرَأَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرََّ الْمَجَوَسَّ قَالُوا إِنَّ هَذَا مِن سِحْرِ الرَّدِيِّ لِيَدَّعِي أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ مَا وَيَذْهَبَا وَيَذْهَبَا لِطَرِيقَتِكُمْ الْمُسْلِمَا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا فقد أسلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى قالوا ان القوف اذا حللوا وعصيهم يقال الاله الناس سحرهم ان لها تسعى فاوجس في نفسهم فزعا موسى قل لا تخف انك انت الاعلى وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِهِ بِتَرْسٍ صَلْدٍ ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَثَّ فَأَلْقِيَ السِّحْرَ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ السِّحْرَ كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فألقي وَلَا مِنكُم لَهُ قَادِرٌ أَمَّا لَنَفْسِ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ قُمَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقَطَّعَ عَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلاَفٍ فَلَا أُقْسِمُ بِأَيْمَانِ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ عَلَى مَا عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مَا أَنَا عَلَيْهِ شَدِيدٌ وَأَبْقَى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من الغينات والذي فقرنا تقضي ما أن تقاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا إِنَّ اللَّهَ لَا مَنَادِي رَبِّنَا يَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَمَ كَلَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّحَةِ وَاللَّهُ غَيْرُ وَعَادِ قَ إِنَّ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَلَهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ جنات عدم تجري من تحتها الأنهار والدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى فَسِرِ الْبَحْرَ إِلَى ظُلُمَاتٍ بَيْنَهُ صَعِيدٌ وَبَحْرٌ يَا سَلَامَتَ خَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَ فَأَثْبَأْ مِنَ الْبَرِّ أَوْ نُجُوجٍ نُجُومِهِ فَغَشِيَهُ مِنَ الْيَمِّ لَا يَغْشَاهُ وَأَضَلَّ سَمْعًا لِقَوْمِهِ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَتُكَفِّرُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعِلْمًا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ كونوا ميا فانبث ما رجقناكم ولا تغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لوفاء لمن تاى وامن او عمل صالحا ثم استدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربه فرضى قال فإنا قد حسنا قومك من بعدك وأضلهم الثانيين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 ورمى اخلفنا موعدك بماكنا ولكن لاح من ما اوذارا من زينه القوم فقد فناها فقد فناها فكذلك القسام فَأَطْرَادَ الْعَرَامُ مِنْ بَيْنِنَا جَعَلَ لَهُمْ قُوَّارًا تَقْرُؤُهَا إِلَٰهِهُم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَلَشِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِم قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قَالُوا قَدْ قَالَ لَنَا الْمَسَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمُ إِنَّمَا فَتَحْتُمْ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرْحِيمٌ فَاسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَى الْمَعَكِّفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا فِرْعَوْنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الضُّلُّ أَلَّا تَسْجُعَ عِنْدِي فَأَطِعْ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ رَأُمَ وَلَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَطَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تُصَدِّقْ قَوْلِي قَالَ سَمِعْتُ خَطْبَكَ يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أفر الرسول فنبدتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاسفا لنحرقنه ثم لنانسفنه فليا من أشفا إنما رب الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء اين قد سبق فقد اتلنا كلمه النادي السر لَن أعْرِضَ عَنِ الْمُسْئِلِ إنه يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعًا قَالِبِينَ فِيهِ وَزَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُقًا يَتَقَالُ فَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالثَّمِ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقًا إِلَّا بِالثَّمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يا لونا قعصصص لكا فيها وجو ولا امك يوما يذ يتبعون الذاهي نعايه سلام وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافل مر ولا حزن وكذلك انا الله قرعنا على رب يعوه وصرناثه من الوعيد نعلم يتقون او نحذف لهم الذكر تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ أَلَا تَزْعُرُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنٌ غَيْرَ ذِي عِلْمٍ وَلَوْ قَدَعَهُ فَمَا إِنْ من قبل فنشي ولن نجد له عزنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبا فقلنا يا آدم الأب هذا عدو لك ولزوجك فلا يفرج عنكما من الجنته فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تحرى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى فوسلوا اليه من الشين قالنا فهل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت له ما شوئات وما رقيقا يصفان على ليمان من ورق جننث وعصا ادم ربه فغوى ثم اجتسبه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطام الها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتي انكم ان هدى ثمن استمع هدا يا فلا يضل ولا يشقى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَأَرْزُقُهُ مِن حَشْرَةٍ إِنَّهُ مَن خَذَلْتَهُنَّ تُنْظِرَا وَأَرَ كَذَلِكَ تَبْكِي آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ الْأَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى فَكَلَّا يَهِدِي لَهُمْ كَالَّذِينَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَجَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أحلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك كربا نحن نرزقك والعاقبة للاتقى وقالوا لو لا يأتينا بآية من الرب أو لتأتين بينتهم ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكنا بعداب قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَضِلَّ وَنَغْضَبَ قل كل أم تربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى